الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذه فائدة من كتاب ابن بطة نعم كتاب الإيمان كتاب إيش؟ كتاب ابن بطة الإبانة الإبانة نعم كتاب الإيمان نعم فائدة في مناظرة أهل البدع قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى معلقا على حديث من سمع منكم بخروج الدجال فلينأى عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه, يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات قال رحمه الله تعالى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض اهل هذه الاهواء فيقول اداخله أداخله لاناظره او لاستخرج منه مذهبه فانهم اشد فتنة من الدجال وكلامهم الصق من الجرب واحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الانكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم الإبانة الكبرى ابن بطه، المجلد الثاني صفحة 470 ابن بطه أورد هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينا عنه وقد قال اهل العلم أن النأي عن الدجال كما أنه يتناول النهي عن الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وهو من الساعه الساعة وأماراتها فإنه أيضا ناي عن جنس عن جنس من به دجل فيتناول رؤوس الظلال ودعاة الباطل وحملة الأهواء لأن القرب منهم فيه مضرة على عقيدة الإنسان أو على عبادته والمجالسة تورث المشاكلة والصاحب ساحب والمرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام فلا شك أن حذر حذر الإنسان من من هؤلاء الذين هم أهل أهواء ودعاة للأهواء يترتب عليه العافية له في دينه والسلامة دينه له أما إذا كان يخاطر بدينه ويستمع لكل أحد فهذا يجر على نفسه أبواب كثيرة من الفساد وأشرت قريبا إلى أن حال كثير من الناس مع توافر وسائل اتصال في زماننا عن طريق القنوات وعن طريق الشبكة العنكبوتية الانترنت أتاحت لكثير من الناس الناشئة الشباب. من ابناء المسلمين وبناتهم الى ما يسمى الان الانفتاح وهو يعني السماع من كل احد والنظر الى كل احد فتجد الشاب الذي بضاعة في العلم ضحلة وضعيفة جدا يجلس امام هذه الشاشات الساعات الطوال مرة يسمع لهذا ومرة يسمع لذاك من أرباب البدع والضلال وأهل الأهواء سواء في باب القدر أو في باب الإيمان أو في باب مكانة الصحابة أو أبواب الدين الأخرى هناك هجمات شرسة جدا في القنوات وفي الشبكات العنكبوتية ولا يدركها كثير من الشباب ولهذا تلوثت عقول عدد من الشباب بافكار وأهواء واباطيل ولجت قلوبهم بسبب سماع سماعهم و و و ومشاهدتهم لهؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينا عنه يعني اذا اذا سمعت بدجال فابتعد لا تجالسوا والآن لما يأتي مثلا في بعض القنوات من أصحاب البدع الضالة فيلغون في اعراض الصحابة ويطعنون ويخوضون فيما شجرة بين الصحابة ثم تجد في أبناء المسلمين من يستمع إليهم ثم فيما بعد لا يسلم قلبه من شيء من الغل على بعض الصحابة بسبب سماعه لهؤلاء أو مثلا ياتي في أبواب أخرى من أبواب الدين فيسمع لرؤوس من البدع أو بعض أهل البدع فينحرف فينحرف به الطريق وتدخل على قلبه إلى اتاني أتاني هواها قبل أن أعرف الهواء فصادف قلبا خاليا فتمكن لا علم عنده ولا فقه ثم يستمع لهؤلاء له فهذا في غاية الخطورة ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلأن عن هذا يعطي قاعدة مثل ما نبه على ذلك ابن بطة ونبه عليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال رحمة الله عليه أن فتنة الدجال كما أنها فتنة نوع فهي فتنة جنس بمعنى أن الناس يفتنون عن طريق الدجاجلة الدجاجلة الذين يقولون على الله وفي الله في دين الله تبارك وتعالى بغير علم وبغير هدى من الله سبحانه وتعالى وهذا ذكر فائدة يقول قال الشيخ الإمام الحسن البربهار رحمه الله تعالى في شرح السنة وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأهلها في النار واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصار الدين يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلا ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار, ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين أما أحدهما, أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك وآخر, وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على, من حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منهم ويتبين ويبين للناس قصته لألا يقع أحد في بدعته فيهلك واعلم وفقك الله وأعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما ومن زعم أنه قد بقي, ومن زعم انه قد بقي شيء من, الامر من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه انتهى نعم كلام عظيم هذا سائل يسأل يقول أحسن الله عليكم في بلدنا إذا تأخر نزول المطر خرج الناس إلى البادية يحملون راية معهم وينادون باسم رجل مجهول ويرددون كلاما ورثوه عن آبائهم فينزل المطر في كثير من الأوقات فما حكم هذا وكيف ننكر عليهم إذا كان ينزل المطر فعلا يعني أو يتكرر نزوله بعد ممارستهم لهذا الامر فهذا نوع من الاستدراج ونستدرجهم من حيث لا يعلمون لان هذا العمل لا اصل له ولا دليل عليه في دين الله تبارك وتعالى بل انه قائم على المحاده لدين الله عز وجل والاستغاثة بغيره والذي شرع لامة الاسلام عند احتباس المطر عن وقت نزوله ان يصلوا الصلاة المشروعة ويستمعوا لها ويتوجهوا فيها الى الله تبارك وتعالى بالدعاء كما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم في في الاستسقاء اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يكون الى الله وهؤلاء يخرجون إلى الى البوادي يهتفون باسم مجهول ولا تدري هذا المجهول هل هو شيطان أو او ماذا يكون الله أعلم بحاله لكنه نداء لغير الله تبارك وتعالى فإذا كان ينزل المطر فهذا نوع من الاستج... الاستدراج و... و... وإلا فالعمل باطل وعمل محرم وعمل منكر بل هو قائم على الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى والمصادمة للتوحيد نحن أمرنا في كل وقت وحين حتى في في وقت الاضطرار والافتقار وفي كل الأحوال اللجا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور الذي ينزل الغيث سبحانه وتعالى فف الشهد أن هذا العمل قائم على المنكر وقائم على الشرك بالله تبارك وتعالى وكونه ينزل مطر في بعض المرات لا ليس هذا مقياسا يقاس به صحة العمل وإنما يقاس العمل بالسنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وزن هذا العمل بالسنة تبين أنه عمل باطل بلا ريب نعم. هذا السال يقول كيف يمكن الجمع بين اثر بن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها يديها نوى او حصى تسبح به فقالها ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء روى وقال حسن وهل يقال بذلك أن السبحة ليست بدعة وأن انكار مسعود انكار لجملة الفعل الأثر أو الحديث الذي أشار إليه السائل هذا محل نظر في من حيث ثبوته محل نظر من حيث ثبوته ثم الامر مختلف بين عمل هذه المراه وعمل هؤلاء لانها جالسه بمفردها ولعلها يعني لكبر سنها مثلا لم تتمكن من ضبط العدد بيدها ففاتت بهذا الحصى لمجرد العد لمجرد العد تعد به التسبيحات فلمجرد العد أتت بذلك ويكون فعلها إن ثبت الحديث, الحديث يسوغ في حق مثلها أن تفعل كما قال بعض اهل العلم لمجرد العد وإذا كان الإنسان قادر على العد بيده فلا يعدل عنه لأنه هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فاختاروها طريقة يضعون الحصى بين أيديهم مثل ما اختار أقوام يحسنون التسبيح بأيديهم اختاروا السبحه طريقة للتسبيح اختاروا السبحة طريقة للتسبيح وارتقى الحال ببعضهم إلى أن فضلوا التسبيح بها على التسبيح باليد وارتقى الحال ببعضهم إلى أمر أعظم وهو ماذا ان،, أن بعضهم قرر أن التسبيح بالسبحة بل بسبح معينة يكون في الخرزة الواحدة ما يعادل الألف تسبيحة وهذا قررو حتى في بعض كتبهم في سبح معينة فتجد البدع يجر بعضها إلى بعضا ثم ايضا انتقل بهم الحال الى امر أشد انهم استخدموا السبحة ليس لعد التسبيح وإنما لممارسات أخرى مثل التبرك وإذا لقي أحدهم مثلا من يدعى ولايته أعطاه السبحة بيده يحركها بيده قليلا حتى تكون سبحة مباركة كلما سبح بها صاحبها ويبدأ يفتخر بسبحته يقول سبحتي لمست يد فلان ولمست يد فلان ولمست يد فلان إلى غير ذلك من الخرافات والضلالات التي تمارس وأيضا ارتقى الأمر إلى أعظم من ذلك في غير مجالات العد واستخدامها للعد يجلس بعضهم في الصباح الباكر ومعه سبحة طويلة ربما فيها ألف خرزه ويجلس و... و... وتراه يسحبها ب... بيدها كذا عندما ترى تقول هذا لا يعد تسبيحا يسحبها بيده بشكل سريع مرات كثيرة مثل الذي ي... يغرف ماء من بئر بدلو يسحب ب... ب... مستمر بهذه الطريقة لفترة طويلة بعضهم يستمر ربما نص ساعة ورأيت أحد ال... الذين من من أرباب هذه الطرق من نداهم الله سالتوا عن ذلك قال هذا كنا نسميه سحب الرزق نسميه سحب الرزق يعني في الصباح الباكر نجلس في المسجد نسحب الرزق بالسبحة فيجلس له وقت وهو يسحب بزعمه الرزق والبركة هذه كلها خرافات يجر إليها فتح باب الضلاله على النفس فلا يقارن هذا اولا هذا محل نظر في ثبوته ثم هي جالسة وحدها وقد يكون عجزت عن ضبط العد بيدها للتسبيحات المشروعة مثل الثلاث وثلاثين قد يكون بعض الكبار يأثر عليه أن يضبطها فيحمل على هذا ان ثبت نعم. هذا السال يقول من رد على من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه حي ويستدلون بذلك على أنه شهيد والآية بل أحيانا عند ربهم يرزقون سمعت وما هي عقيدة رسولة سمعت الجماعة سمعت في هذا المسجد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغفر له سئل عن هذا السؤال فقال في هذا الكرسي الذي يجلس عليه الشيخ أبو بكر الجزائري فقال معنى ذلك إذا قيل أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت فمعنى ذلك أن الصحابة دفنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو حي معنى ذلك أنهم دفنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم حي. الذي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت فمعنى ذلك أن الصحابة أخذوا نبيهم حيا ودفنوه وهذا ما هو هذا من أشعر الأعمال ورب العالمين يقول إنك ميت وإنهم ميتون ابو بكر رضي الله عنه لما وجدهم مختلفين بعضهم يقول لا ما مات قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت والشواهد على ذلك لا حد لها ثم مع انه صلى الله عليه وسلم باعتبار هذه الحياة ميت فهو في قبره حي حياة برزخيه تختلف عن الحياة الدنيا في صفتها وفي أمورها تختلف فهو حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء أما الحياة الدنيا فإنه عليه الصلاة والسلام قد مات ودفن دفن ميتا دفنه الصحابة رضي الله عنهم الله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد